لهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن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 والذي جعل لكم الأفضل لفَمْشُو في مَلاَكِ بِهَا وَقُلُومِ الرِّزْقِ وَإِلَيْهِ النُّشُور أَمْنَتُمْ من فِي السَّمَايِ أَيْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْبَفَ إِذَا هِيَ تَمُورُ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 هَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِطُمْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي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 معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من حذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين